يا ناس صلوا على خير الانام المصطفى خير الانام المصطفى يا ناس صلوا عليه يا, علي يا النبي يا من حضر النبي سيد البشر النبي يا من حضر النبي سيد البشر من دنا له قمر سلم عليه يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا عليه انامي المصطفى غير انامي المصطفى يا نصروا علي يا نصروا علي النبي ذاك العروس ذكر يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكر هو يحيي النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يده يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا عليه فين الامير مصطفى يا لي الاناميل مصطفى يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا علي النبي ذا كان امام نوره يا الظلام النبي ذا كان نوره يا الظلام موجتي خير الانام دائما صلوا عليهه يا صلوا عليه يا ناس صلوا عليه خير انام المصطفى خير انام المصطفى اف يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا عليه النبي ذا كالمليح قوله قول صحيح النبي ذا كالمليح قوله قول صحيح والقران ايي انفصيح النبي يا صلو علي ام نبي يا حاضرين اعلموا علما اليقين ام يا حاضرين اعلموا علما اليقين, علم اليقين ان رب العالمين اوجب الصلاه عليه يا ناس يسلم لو انت ربي علي صلوا على خير انام المصطفى خير المصطفى يا ناس عليه يا ناس صلو علي هلا فيه هلا فيه وادي جبان واصبحا وهندي مخاض ترمخض مر ماشي فاح منه الطيب في الطيب فيه الكربا والحصى بالذكر سابح بالذكر سابح يا ناس صلوا علي يا ناس يا, ناس يا, ناس يا ناس المصطفى خير الانام المصطفى خير الانام المصطفى يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا عليه يسلم وانت ربي عليه يا ناس صلوا عليه خير الانام المصطفى خير من اناميل مصطفى يا ناس صلوا عليه يا ناس صلوا